وعن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد رضي الله وعن ابي اسحاق عن الله بن يزيد رضي الله الميت من قبل رجل القبر وقال هذا من السنه خرجه ابو داود